إلا أن الأمم. طبيعة التكميل أو طبيعة التأليف الفني جعلت العلماء عندنا في الإسلام يقولون ذلك باب العبادات وهذا باب المعاملات ويعنون بذلك أن العبادات هي الأمور التي شرعها الحق سبحانه وتعالى لتقرب العبد للرب وتعيشه دائما في ذكر به وتعيشه دائما في ذكر الله بأنها تخبره بعبادة لا تكون إلا لله فحصوا ذلك باسم العبادة أما المعاملات فأمر يوجد من مؤمن ومن كافر فالكافر الذي لا يؤمن بإله لا يجب له في نظام حياته من تكمين لنظام أسرته ومن تكمين لنظام مجتمعه ومن تكمين لفغانه مع الإنسانية ومن تكمين لعلاقة دولة بدولة وإن لم يكن مؤمنا بالله إذن فتلك نشاطات ضرورية للإنسان باعتبار أنه إنسان لا باعتبار أنه متدين ولكن السماء لها مهمة في الأولى ولها مهمة في الثانية فالأمور التي سماوها الفقهاء وعبادات يعني بها أنها الأمور التي خص الله نفسه بأن يُعبد بها وتلك أمور لا تأتي إلا من المعبود فليس للعابد أن يقترح على المعبود لونا من, من العبادة يتقرب به وإنما ما قاله المعبود تقرب إلي بكذا فذلك الزام بأنه لا يتقرب إليه إلا بهذا السيء أما النشاطات الجذنية في المعاملات وفي الأمور التي تردق قانون الحياة فالنشاط الجذنية مطلق وغاية ما في الأمر أن السماء تصدقها فالنظام الصالح لطبيعته تبقي والنظام الفاسد لطبيعته تلغي والنظام المشتبه تعدله أما العبادات فلا تكون إلا من الحق سبحانه وتعالى فالأصل في العبادات أنها معدومة ما لم توجد من الشارع والأصل في المعاملات أن تكون موجودة إلا أن الشارع يطر الصالح منها ويجن فاكس ويعدل المتشابه فليس لعقل بشري أن يتكر طريقتا من عبادة ليعبد الله وليس له أن يطور العبادة وليس له أن يجيد فيها شيئا اللهم إلا أن يتطوع بالزيادة فيها بشيء من جنس ما تعبده الله به فرض الله عليه خمس صلوات فليجعلها عشرين إن وجد قربه من الله حلو إن وجد قربه من الله مشجعا فلب منه أن يذكي بقدر مفتوط فليجب تضيعا على ذلك القدر ماذا مطد حلالا طلب منه أن يثوم شهراً فليكن شهرين فليكن ثلاثاً طلب منه أن يحج بيته مرة واحدة فليحج مرات إذن فليس للعقل البشري أن يطور العبادة ولا أن يزيد فيها إلا أن يتطوع بشيء من جنس ما استعبده الله بيه العبادات والمعاملات بهذا الوضع في منهج الإسلام تستوي حين يقر الله المعاملة البشرية أو حين يلغيها أو حين يعدلها فانتكل من فكر البشر إلى ان تصير مأموراً بها من الله وبذلك تأخذ صفة العبادة في الأرض الأمور التي يكلفنا الحق سبحانه وتعالى به أمور كما قلنا قد يكرها وقد يشترك فيها معنى كافر وذلك الفكر الذي أمده الله به حكمه الحق بقانون هذا القانون أن يجعل له مجالا في بحثه ولقاقا في جولته وحجر عليه بقانون أن هناك غيبا لا يمكن للعطل أن يتسامى إلى معرفته فعليه أن لا يبدد طاقته فيما لا يجد وفيما لا يطي وبالحج يجد العجز للعقل وبحريه في التفكير في الماده يجد الانطلاق للعقل اذا فليس العقل منطلقا انطلاقا من حرا وليس مثيلا لقيادا مقيدا تقيدا ثابتا وكذلك شاء الله في خلقه يضع في خلقه قانون التوازل في كل شيء فذلك الإنسان يراه مختارا في بعض تصرفاته ومقهورا في بعض تصرفات الإطراع حتى لا ينثلث بفكره إلى أن يدعي أنه كل شيء في الوجود وإذا لم تكن في ذلك الكون معميات على العطل فما أكفها ذلك الكون إذا لأن الصنعة التي يستطيع العطل المثلوك أن يفهمها بدقائقها وبأسرارها صنعة من اليسير إذا أضغتها أن يصنع مثلها أما الصنعة التي يكف العطل أمامها ملتف الحيرة وملتف التراب فإنها تدل على أن الصانع أثنى من الفكر وأثنى من العقل لما رأينا في صناعات البشر صناعة تعكيل صانعها ولا تعرف من أبدعها وسولها وإذا كان الإنسان يصنع أشياء يرقفه بها حياته ويرقفه بها وجوده فإن الأشياء التي يصنعها لا يمكن أن تتصامى إلى إدراكه فكذلك الإنسان ما دام الإنسان طنعة الله فيجب منطقيا مع حياة الإنسان نفسه في قناعاته أن لا يقدر على إدراك طانعه أبدا ولذلك اكتفي من المؤمن بأن يتعقل وجود القوة وليس عليه بعد ذلك أن يتصور هذه القوة فالتعطل قدر مشترك لا تختلف فيه العقل ولكن تصور القوة هو الذي يأتي لنا باختلاف الأهواء في ذلك التصور لأن تصور أي شيء ما لا يمكن إلا أن يكون إلا على ضوء ما عرف من الأشياء وما دام الله ليس شيئا كالأشياء وما دام الله ليس له نفيلا في كونك فليس من المعقول أن يتفور العقل ثفات الحق ولا ذات الحق لذلك حجر الحق سبحانه وتعالى على العقل أن تتففت على هذه المعركة وأن تكتفي بقدر مشترس هو أن تتعقل وجود قوة وراء ذلك الفقل خلقته وذلك القدر ثاف جدا في إيمان الفقر وفي إيمان العقل أما التفور فليترك ذلك المجال حتى تؤلم هذه القوة عن نفسها وحتى تقول ذاتي كذا وصفاتي كذا ومطلوبي كذا ونعيمي كذا وعذابي كذا لأن ذلك ليس من ظلمة العقل أن يعرف مطلوب القوة التي يبطرها وكذلك اسم هذه القوة ليس من شغل العقل أن يعلم اسم تلك القوة إذن على الحوة بعد ذلك أن تحدد اسمها وأن تحدد صفاتها وضربنا كثيرا نتما للناس حتى يتعقلوا هذه القضية تعقلا يريح إخولهم ويقوميهم على مجالاتها ومنطلقاتها حتى لا تتبدب طلقاتها قلنا هد منها موجودون الضوء في حجرة وبعد ذلك ترك تاريخ للباس فكلنا نتفق في تعقل طارق بالباد فإذا وقفنا عند ذلك التعقل لم نختلف في شيء أبدا ولكن متى نختلف نختلف حين يدلي كل واحد منا برأيه في الطارق فمن قائل يقول إنه رجل ومن قائل يقول إنه ظلام ومن قائل يقول إنه أبيض ومن قائل يقول إنه أسرد ومن قائل إنه بحير ومن قائل إنه نذير إذن اختلفنا في التحور نأمنوا وضعنا العسل في منظور ليس من مجال لو اختفينا بالتعقل لما, اختفين لما اختلفنا وبعد ذلك على القوة الخارجة التارقة أن يتعلم عن المسل أنا فلا ومطلوب كذا ورجائي كذا إذن فقد ردت القوة تموحنا إلى التصوير إلى الحقيقة في ذاتنا ولم تصلت لأهوائنا ولا لعقلنا أن تختلفتها وهذه النطاجة هي التي أتعبت الندارس الفلسفية قديمة لو اكتفوا بوجود قوة وراء ذلك الكم لسلموا من كل ما وصل إليه من تخبرط. ولا ولأسلموا عقلنا من كل ما أرسله إلينا من ركامات لم تغل شيئا فيحلم حين نطالع ندارس الفلسفة في جميع العثور لا نجد مدرسة اتفقت مع مدرسة في تصوير تلك القوة ولا نجد تلاميذ مدرسة واحدة اتفقوا أيضا على تصوير تلك القوة لماذا؟ لأنهم يضعوا عثورهم في غير مجالها وكان يكسينا من هذه المدارس الفلسفية أن تفكر في أن وراء الطبيعة شيئا آخر هذا القدر كان يكسينا وإلا فمنذي باع هائلاء الذين بحثوا في المسبح بحثوا في المكتبة ضيقا الى ان يبحثوا وراء الماده من الذي دعاهم الى أن يبحثوا ذلك البحث في شيء لم يحسوه الذي دعاههم انما هو انحاح لطرفه وانحاح اسمنهم على ان هذه الماده لا يمكن أن تكون موجوده هكذا بدون قوه خلفها وهذا الخبر هو الكاذب وعلى هذه القوة بعد ذلك أن ترسل رسلا مبشرين ومنذرين لتقول صفتي كذا وإسمي كذا ومفضوذ كذا إذن فالعطم لا يطلق من على سائر الأجنش بأنه سيد مطلق لا إنه ليس سيدا مطلقا إن أمامه أحداث وأمامه أشياء لا يستطيع أن يكثرها على أن لا تكون فيه إذن فهو عاجز في مرهر وهو خادر في مظهر وهو حر في مظهر وهو غل في مظهر وبذلك ينجد التوازن لدينة الإنسان فلا هو مضيون ذل من قياد الدائم ولا هو مغرور غير ذرور لانفلاق الحر حين يجب للإنسان ذلك التوازن تنسجل طاقاته كلها ويعامل كون كله بأدب كذلك شأن الرسالات حينما نزلت من السماء لتحدد موطف الإنسان بالنسبة لهذه القوة أرسل الله رسله وتوالى موطف الرسل وكانت الرسالات إنما تأتي على وفق ما تتطلبه العثور والعثور كما نعلم قديلا كانت عثورا غير مندمجة وأمم غير مشتبكة الموصلات لم تقم من فكل أمة لها حواجهها ولها حدودها ولها بيئاتها ولها فتابها فكل رسول يأتي ليعالج مقطة خاصة من ذا آت ذلك المجتمع وكما لا مانع أن يتعثر رسولاه ولكن حينما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجيئ لولاده صلى الله عليه وسلم مع العصر الذي شاء الله أن تذوب فيه المسافات بمفترع النشاط العقلي من وسائل الانتقاء أصبحت وسائل الانتقاء من الهيميه ومن النخليه قد يسترى تبينا لاندماج في الكره واصبقت الافه الواحده في كل بقع تنكمش بسرعه شديده إلى أن تستغثى آفة في كل بقع فاتحدت داءات المجتمع العالمي كله واتحد شقائه وفساده باتحادها شق... باتحاد هذه الداءات اذا كان ولا بد ان يجيء الرسول الجامع المانع المرسوم للناس كافة بمنهج يشمل الزمان ويشمل المكان كله للعقل البشري مجان في بحث هذه الأشياء فليبحثها كقانون نجد في غيره من غير المؤمنين ليربحثها بقانون ما هو القانون الذي من جهة صلاحيتها من جهة تمييدها من جهة عدم الاستدراف عليها فسيجد إقرار السماء لأي معاملة كانت موجودة وأقرار دائما تكون محل السبق ومحل الاستيعاب ومحل السمين فله أن يأتي بأي قانون في نظام الأسرة بأي قانون في نظام التقاضي بأي قانون في نظام الحكم بأي قانون في نظام الاستفاد وأن يقارنه بأي قانون من قوانين الأوضاع البشرية فسيجد عند المقارنة سموة تكمين الذي أقترض السماء وأصبح من عبادات الإسلام أما الأمور الأخرى التي تعبدنا الله بها فهنا يجب أن يقف العقل موقف للإسلام ومعنى موقف للإسلام أنه لا يوجد نفسه لماذا؟ لأن الإله الذي آمنت بعقلي بوجوده وآمنت بعقلي بقدرته وآمنت بعقلي بقيميته وآمنت بعكلي بحكمته إذا استعبدني بشيء وقال لي أعبدني بهذه المسألة فإن رجعت لابحث في علة العبادة من جديد كجيء إن أنا مكلف به فقد رجعت في أحكام العقلية الأولى وأن غيرتها وكأمني جعلت الله مسؤولا عن بيان هذه الحكمة وإن لم يبينها فلن أقبل عليها لا الأمور التعبدية تختلف في حجم حين لماذا أنك لأن الأمر التعبدية التي أمرها الحق الذي آمنا بجه وجوداً وخدرةً وقيمنيتاً وعلماً وحكمةً ورحمة هذا الإله يجب أن يكون الاستسلام لازماً للإيمان به وإلا فإذا نفشته بعد ذلك في جزئية عبادية فكأنك قد رجعت في الحكم الأول وتريد من جديد أن تستحلف بحثا جديداً الحق سبحانه وتعالى ما يعني بذلك أن العبادات ليست لها علم وليست لها أحكام ولكنه يريد من المؤمن المسلم المنقى أن يأخذ العبادة على أنها أمر من الله فيفعل لأن الله أمر ويترك لأن الله نعلم وبعد ذلك حين يباشر العبادة بالفعل سيجد أثرها في نفسه يجد أثرها في نفسه إشراحا يجد أثرها في نفسه رضا يجد أثرها في نفسه مئنانا يجد أثرها في نفسه مورانية تلك أمور لا تستطيع الأطوال أن تحددها وإذا استطربنا أن ندرك لكل فعل لله حكمة فإننا قيبنا حكمة الإلهية لأن حكمة الله صفة من صفاته ومدام الصفة من صفاته فصفة كاملة كاملة والعلة الواحدة تفسر الحكمة على شيء واحد ولكن الحق كما ناته لا تتناقى وأصراره في عبادته أيضا لا تتناقى وإلا فما الذي يدعو المكلة الذي يكلث بخمس صلوات هو عليه في أول الأمر وهي شقة وكبيرة أيضا على بعض الناس في كثير من الأمر من الذي يدعوه بعد أن يصلي أن يدرك لها حلاوة فيقبل على أن يجعل الخمس عشرين والله لو لم يدرك لها نذة في نفسه وراحة في ذلك وإشراقا في روحه وصفاءا في جبانه لصنعها مرة ثم تركها ولكننا نجد أن المرتضية في هذا السبيل تشجعهم دائما الأسرار على أن يزيدوا لا على أن يتراجعوا